غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لا لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أساهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 وَلو تَائذٍ المجرمونَلك سُ سِهٍِ دََبّهِمْ رَبن بصَرنا رَبنا بَصرْناَا وَسَمِحْنَا فَرجْن نَعمل صالِحًا إ موقون وَلو شحْنَا ل آتَينا كُ نَفْسهُ داهَا ولكن حَّ القَُ مِيلَ أَملَ أن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 قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ثقون فلا تعلم نفس ما أخصي لهم من قرة أعين جساء بما كانوا يعملون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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهجون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنكثهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يؤمنون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 ودانيهن عليهم غلالها ودللت قطوفها تدنيلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدذروها ثقديرا ويشربون فيها كأسا كان مساجها سن جبيلة عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم من دان مخلدون إذا رأيتهم, إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقا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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَشِيًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَيَذَرُونَ وِرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ قَلَقْنَا هُمْ وَشَدَدْنَا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فَمَن شَاءَ أَنَّ قَذَفَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ الله كان عليما حكيما